الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد حيث فرغنا في الدرس السابق من الكلام عن أحكام الفكه بأنواعها الأربع فنتكلم إن شاء الله تعالى هنا عن كلام الأطعمة ما يباح منها وما يكره وما يحرم والمصنف رحمة الله تعالى عليه أتى بها بعد الكلام عن باب الذكاء نظرا لأن هذه الأشياء الثلاثة المباح والمكروه والمحرم يقع فيها من الأطعمة من الحيوان والطير وغيرهما ربنا سبحانه وتعالى هيى لنا الأرض لنا عليها لنا نافعها حتى يحيى الإنسان فيها حياة كريمة فخلق لنا فيها أخرج لنا بأها ومرعاها وخلق لنا الحيوان والطيّرة والزرع والنبات ونحو ذلك ليستفيد الإنسانوي ولكن الله سبحانه وتعالى حدد لنا أشياء نأكلها وحرم علينا أشياء لا نأكلها سواء كانت نباتات أو سواء كانت حيوانات أو طيور والإنسان في حلف الطعام والشراب لا يخلو أمره من حالتين: حالة الاختيار وحالة الطراف. حالة الاختيار اللي هو الوضع العادي للإنسان انه فيش عنده الضارات تلجئوا الى اكل شيء معين وده اللي ربنا سبحانه وتعالى نشرع بشأنها الاحكام العامة في في الطعام والشراب حالة الاضطرار اللي هي حالة ان الانسان تضطره للظروف او تضطره المجاعة او يضطره السفر او للقطاع عن الناس او نحو ذلك الى انه يأكل فيه مما منع منه في حالة الاختيار وكل حالة من الحالتين لها احكامها زي معظم الاحكام الشرعية على مشروع على الإنسان في الحالة العادية أما أصحاب الأعذار فلهم أحكام خاصة بهم. المصنف يتكلم عن حالة الاختيار في البداية وبعد كده يتكلم عن حالة الاضطرار وقسم الكلام هنا إلى ثلاث أقسام قسم من مما يباح أكله من الأطعمة أو تناوله من الأطعمة وقسم مما يكره وقسم مما يحرم نبدأ بالمباح فنقول ما قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه باب المباح طعام طاهر والبحري وإن ميت وطير ولو جلالة وذا مخلب ولعن ووحش لم يسترس كيربوع وخلد وربر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية ومن سمها وخشاش أرض وعصير وفقاع وشوبيا وعقيد أمن شكره كل ذلك المباح وللضرورة ما يشد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير حالة الضرورة وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير وطعام غير أين لم يخاف القطعة وقاتل عليه النصف هنا متضمن تسميه هني أو الكلام عن الجزئية بهني الجزئية الأولى إيه اللي يباح أكله من الأطعمة ومن الحيوانات والطيور الجزئية الثانية ما يباح ما يباح أكله في حالة الضرورة يبقى الأولى في حالة الاختيار والثانية في حالة بالضرورة أول شيء من المباح الطعام الطاهر كل طعام طاهر من غير الحيوان يباح أكله أو شربه ويلي الطاهر لا يباح وهو النجس سواء تنجس كنجس بنفسه مثل البيض السافد الذي يسميه الفقهاء البيض المذف أو تنجس بأن خالطها وطعام نجسها زي طعام الماء إذا سقطت في نجاسة مثلا كالفأرة تقع أو تموت في الثاني مثلا كما سبق الإشارة لها باب الطهار أو طعام جامد لكن يمكن أن النجاسة تأثري فيه وبالتالي كل طاهر من الجامدات والمائعات يؤكل حتى اللحم النيء يعني في منكم بعض الناس ظنوا ان اللحم النيء لا يؤكل لا ممكن يؤكل لأن هنا ايه طاهر واي مشروب من المباحات حتى البول من حي... من الحيوان المباح طبعا في كلام واسع هنا ايه في مسألة البول بول الحيوان المباح يؤكل أو يشرب او لا يشرب في طبعا الكلام عن التزاوج الذاك ابوالها الوارث يا حديث العريقي اللي هم قوم من العرينا اللي جاءوا للمدينة وحصل لهم مرض فامرهم النبي شرب ابوال الابل واللبان يعني ده بالنسبه للحيوانات اي شيء بري من الطعام البريه مباح تناوله ما طبعا لم يكن هذا الطعام مما يشكر او مما يضر بالبدن ن لقيد آخر يعني مصطلح مؤشر في هنا لكن هاي يتكلم عنه لما يجي يتكلم مثلاً عن الخمر ال القمر أو نحوه. أيضاً من الأشياء المباحة الحيوانات البحرية كلها. وإحنا سبق لنا إن النص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمك وفي محل نيته البحر أي حيوان بحري يحل أكله حتى ولو كان ميتا سواء وجد راسباً في الماء أو وجد تغصية او اكتقطه طير او وجد في بطن حوت سواء ابتلع حي او ابتلع ميت يعني ابتلع حي ومن في بطنه او ابتلع ميت من البحر يغسل ويؤكل وسواء صده مسلم او مجوشي لان ده ما ينطبقش عليه الزكاة ما ينطبقش عليه قيود انواع الزكاة الاربع لان السمك لا يذبح، وحتى لو صده مجوشي او صده مسلم او صده كافر او صده نصراني او اي صاحب ملة من الميلاد او نحلة من النحل والشراح بيقولوا ان البحر يشمل كل حيوانات البحر حتى كان البحر حتى تنزيل البحر على المعتمد للمنظم حتى, حتى آدمي البحر وما عدا ذلك لا يعور عليه يعني القائم للمنع وآدمي البحر دي لنا عندها وقف شوي من المقصود لآدمي البحر الشراح تكلموا عنها وأطلقوها قالوا آدمي البحر لعلهم يقصدون لذلك ما يشاع من عن, عن وجود عروسة البحر ونحو ذلك مما أو يتوارده البحارة ونحوهم ونحوه ونحوه وطبعا موضوع عروس البحر ده مش علاها دليل المصنف قال حتى لو في ادامي في البحر او عروس البحر بالمعنى يعني يبقى يوجد الاجتوائم القرآن فريح الدلالة على إباحة كل حيوان بحري قال تعالى في كتابه العزيز أحل لكم صيد البحر وطعاموه مكاعا لكم وللسى يارك وحرم عليكم صيد البر نادمتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترشرون والآية في إحلام صيد البحر بالنسبة, بالنسبة للمحرم وحديث سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه ومروي عن سيدنا جابر وغيره. في قصة في غزوة أبي عبيدة بن خالد في جيش وأصابهم جوع شديد ووجدوا حود كبير واقعد يأكلونه حوالي نصف شهر أو أكثر بل إنهم جابوا يعني جابوا شيء منه المدينة يروى عن سيدنا جابر الحديث مرة بروايات متعددة يعني غزوا جيش الخطابي وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا. فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى نثله نثله يقول له العنبر فأكلنا منه نصف شهر في رواية فأقمنا عليه حتى سمنا فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكل تحته حوت العنبر من من أكبر عنواع الفيتان المعروفة وصحابة في روايات الحديث جابوا عزبتين منه ونصبوهم وحملوا رحلا جملا ومر من تحته واخذوا منه شيء ورجعوا بين المدينة بعد أن أقعدوا حوالي شهر أو أقل من شهر يأكلوه لأنه يبلغ وزنه أطنان والآن الحمد لله تعالى يعني الكائنات البحرية معظمها متاح حتى ولو كانت من الضحامة المعكان وطبعا الفيتان أنواع وفصائل متعددة من درجة منها لثوت الأزرق قد يصل إلى 50 متر تقريبا طول ابن أه... عباس رضي الله تعالى عنه يقول كل من صيد البحر ما صاده نصراني أو يهودي أو مشوشي يعني أي صائد من هؤلاء يصطاد شيء من صيد البحر كله لأنه لا يحتاج إلى الذكاء لأن الزكاة أن يموت سواء مات بنفسه أو مات بزبشن أو نحو ذلك. قول الإنم القرطبي يقول أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها وهذا مذهب وغالق وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال أنتم تقولون خنزير قال أبو القاسم وأنا أتقيه ولا أرهم حرامة يعني خنزير الماء لما مالك توقف فيه طبعا المصنف ومن تبعهم من الشرح يرون أكلهم لأن أي شيء في الماء يرون أكلهم من المباحات كذلك الطيور كل الطيور في مذهب مالك مباحة حتى ولو كانت الطيور مما تأكل الجياس ولذلك المصنف يقول ولو دلالة والجلالة هي في الأصل كانت تطلق على البقرة التي تأكل النجاسة، لكن بدأ استعمالها عند كثير من الفقهاء في كل حيوان أو طير يستعمل النجاسة. مشهور مذهب مالك إنه كل أنواع الطيور مباحة الأكل حتى ولو كانت من زوائد المخلب مثل البازي والعقاب والسقر والرحم والنسر ونحو ذلك. والمخلب للطائر بمنزلة والمخلب للطائر واسعة منزلة الغفر للإنسان. طبعا هذا الكلام مخالف لما كثير من فقهاء المذاب الأخرى ومن بعض فقهاء المذاب من عدم باحة دين من الطير ولين من الحيوان الحديث الوارد فيه حديث صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل لناب من السباع وكل لنخلاب من الطير. والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه يعلم حب الإمام المالك بإنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطيف وينكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مفلب من الطيف ده تعليل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه في حجة الإمام المالك أو في حجة الملكية في ذلك من المباح طبعا الأنعام الأنعام اللي سبق الكلام عنها تفصيلا في زكاة الحيوان والتي سبق الكلام عنها أنه يجري عليها الذكاء من الزكس والناحر والعق والأنعام تشمل الثلاثة الإذر والبقر والعلم هذه أيضا تباح يباح أكلها حتى ولو كانت من الجلالات أو تغير لحمها من ذلك وده المشهور لشهر الإمام اللاخمي والإمام مرتحكها اتفاقا يعني حتى ولو كانت جلالة سيتوكل الدليلها قول الله تعالى في سورة الأنعام الفشارة النائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأعالي إلا لا يطلع عليكم غير محرر الصيد وأنتم فرم إن الله يحكم ما يريد المصنف رحمه الله رحمه الله تكلم أيضا عن الحيوانات الغير مفترسة الوحوش البرية الغير مفترسة لأنها أيضا من المباحات وقال الناظر الحوش بها لأنها ليست مفترسة. وذكر منها الغزال والضب. والمراد هنا من اللي افترس فقط بل افترسها العام للادامي أو لغيره إلى هنا المصنف رحمه الله تعالى يورد قائمة من الحيوانات مقام بنا ان هذه الحيوانات. احنا يقتاد المقام بيننا نحن نبين هذه الحيوانات وأبرز خصائصها للمعرفة بها. اليربو هو دابا من الحيوانات القارضة تشبه حيوان الكنجارو. هذا الحيوان يسير على له بعض أرجل يستخدم ذيله الطويل للتوازن وتتميز هذه الحيوانات بأن ألوانها باهتة ولها أذن دارجة وأعين تشبه الزر الزرافة النلالات كذا ولها شعارات شعر طويل وأرجلها الأنميا قصيرة والخلفية طويلة يعني عكس ال الزرافة عكس الزرافة الزرافة أرجلها الأنميا طويلة والخلفية قصيرة هي تنشي غالبا على الأرجل الخلفية روية عن هشام بن عروة عن أديف قال سئل رسول الله صلى الله وسلم عن أكل اليربوع فلم يرده لأسا مخرج عندي عبد الرزاق الصنعاني الخلد حيوان سادي يعيش تحت الأرض هو حيوان يعتبر شبه أعمى, أعمى. أنفه ضيق بارد ورأسه تشبه الوتد. وله رجلان أنيتين كبيرتان ومخالبه الأمامية المتحركة للخارج فيها اظافر طويلة وعريضة ورجلين الاماميتين يعملوا كمجرفة يجر بهم الطراب وهو الشيء ورجلين خلفيتين قصيرتان ولكن تتمتعان بقوة وشدة لا توقف على دليل في رحة هذا الحيوان بالنسبة للوبر فصيل من الحيوانات في حجم الأرانب تشبه الحنجر الموجودة في دولة رينيا. يوجد منها أنواع تتجاوز العشرة توجد في أوروبا وجنوب شرق آسيا. ولها أرجل وأذان وزيور قصيرة وصارع أقدامها لها أظافر عريضة. وهي حيوانات سدييات صغيرة لكنها أقرب إلى الفيلة ورد فيها عن ابن عن ابن طاووس عن أديه أنه كان لا يرى بأسا. بأكل هذا الوابل. الأرنب حيوان معروف يعيش البيوت ويعيش البراي هو مرشوب الفرو أذن طويلة وزيد قصير مغطى بالزغب وهي لا تمشي أو تجري بس ما كانت حمد تتحرك واسمه على الأرض يعني هي تتحرك قفزة. الأرنب ورد في حديث سيدنا أنس عن جم خي قال أنفجنا أرنبا ونحن بمرض الزهران. يعني روعو خربو من مكانه فساع القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها أو قال زيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وعلى فكرة الأرنب من الحيوانات التي تحيط وإحنا سبق لنا وإحنا نتكلم عن الحيط ثمانية في جنسها الحيض يثبت لكنه في غير النشاء لا يوقته وقلنا إن من هذه الثمانية الأرنب ومن أجل هذا كثير من الناس لا تأكل الأرنب بسبب مسألة الحيض هذه القنفذ حيوان معروف له أشواك وهو أنواع كثيرة جدا وهو من الحيوانات الليلية وأشواكها شديدة الصلابة وإذا حسب خطر بيكور نفسه على هذه الكرة ويحمي نفسه بهذه الأشواك يعني ينفر هذه الأشواك على بعض من يريده بشو هي حيوانات تأكل الحشرات وتأكل الديدان والسدييات الصغيرة وتأكل بيض الطيور ولم أقف أيضا على حي... على دليل من السنة في ذا حذف الضربوط حيواني يشبه القنفذ الشوك لكنه حجمه قريب من حجم الشاه الحية طبعا معروسة المصنف يقول ان الحية التي قمنا سموها من المباحث ايضا وطبعا المصنف عرض بالحية التي قمنا سموها الحية التي تذكى القطر الثلقوم والوديجين الحية التي تذبح ذبحا ويتخلص من سمها بالسلخ او السحر والصريفة معينة إذا طباء يعرف هذا الكلام والذين يقومون باستياد الحياة يعرفون كيفية صرف الحياة جيدا الخشاش الأرض اللي هو الحشرات الهوم الصغيرة مثل العقرب والخنسساء والنمل والدود والسوس كل ذلك يطلق عليه قشاش الأرض لأنها غالبا تعيش في الأرض ولا تخرج من الأرض إلا بسبب يعني تخرج للبحث عن الطعام والعودة مرة أخرى أو تخرج لو إنسان سكب عليها ماء أو لو إنسان هياجا من أماكنها من نجل ذلك سميت قشاش الأرض والحديث الوارد في قصة الهرة التي حدثتها المرأة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لأن خشاش الأرض يطلق على هذه النوى ويطلق أيضا على الأعشاد التي تمت في الأرض كل الذي تقدم ذكره من الحيوانات ونحوها لما يواحى أكله عند المصنف لأن هذا قال لأنه من الوحوش التي لا تفترس، يعني لا يجر عليه، لا يجر منها الافتراس، وبالتالي الحقها بالحيوانات التي يجوز أكله. بعد كده تكلم المصنف عن المباح من الأشربة، وأشار لثلاث أشربة هامة مشهورة يعني: العصير والفقاع والشوفية، والعقيد الذي أمن شكره. العصير اللي أنا في لا عصره إذا لم يسكر، نقي وحفره. وشراب الفقاع والسوبيا والفقاع شراب يتخذ من القمح والتمر او الزبيب والسوبيا مشهور عند اهل مصر يؤخذ ايضا بالمعالجة ويضاف له ماء الخمير ماء خمير العجين او العجوه بتكسبه حموضه وياخذ الشكل الابيض مشهور في مصر شراب العقيد هو ماء العنب الى غلي على النار حتى ان عقد وزال الاسكار ويسمونه فقاء بالرب الصامت بالرب الصامت هذا العصير لا يشترط له قدر محدد بعد العلمة بتشرف التلكين انه يذهب تلكينه لكن المصنف لم يشترط هذا الشرط لكن يعتبر في السكر اللي اعتبر عنه يذكر يذكر او لا يذكر ويروي عن الامين مالك رحمه الله انه يقول كنت اسمع ان المصبوخة اذا ذهب ثلثاه لم يكره ولا أرى ذلك، ولكن إذا طبخ حتى لا يذكر كثيره حلا، فإن أذكر كثيره حرم قليل ذقادة معروفة في المشتبه ما أذكر كثير يحرم قليل. كل اللي فضى في الكلام عن المباح حال الاختيار لكن بعد مباح حال الضرورة. لأن عارفا إن الضرورة هي الحالة التي تلجئ الإنسان إلى تناول ما كان محرما عليه. وقواعد الشرع جاءت بمنع الضرر عن الإنسان وراعت الضرورة وعندنا القاعدة الثقية المعروفة الضرورات تضيح المحذورات نعم مراعاة أن هذه القاعدة لها قواعد أخرى تقيدها مثل الضرورة تقدر بقدرها الضرورة حدها في المذهب أن الإنسان يخاف على نفسه الهلاك ولا يشترط أن يصل لحالة الإشراف على الموت يعني لكن الحالة الغلبة في بينه هيهلك لأنما مش مش هينتظر لحين خلاص هيموت بينه وبين الموت خطوة ويأكل الحلقة لأن هذه الحالة لا شيء يفيد. الشرع أبحث هل ضرورة أكل الميت الموتى وشرب الخمر لإزالة الغصة في الحلق وشرب مناء النجس إذا لم يجد إلا هو واحد ليبقي حياته ويستنقذها من العفش. ولذلك الإنسان إذا خاف على نفس هلاك. بأن علن هذا العلم أو ظنه يباح له في هذه الحالة أن يأكل من الميتة بالنقدار ما يسد الرمق ولا يشبع خلافا لنسيات من أنه يشبع عند, كثير عند بعض العلماء وكذلك لا يحب الإنسان من الماء النجس إذا اضطر لشربه إفقان لحياته طبعا الآيات الواردة في إباحة الحرام للضرورة قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحمة الخنزيري وموهي الذي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم وقوله تعالى وقد فصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هنا مسألة هامة جدا في مسألتين المصنف تعرض لبعضهم ولم يتعرض للأخرى المسألة الأولى هل يأكل المضطر من الميتة بمقدار معين اللي هو سد الرق ولا يأكل حتى الشبع اللي بالملك رحمة الله تعالى لي يرى إنه يأكل منها حتى الشبع ويتزود منها حتى يجد غيرها. بعض أصحاب الملك خالفوه وقالوا لا يأكل منها إلا ما يمسك الرق. بعض العلماء قالوا فصل قال لا والله الخلاف يجري في الضرورة النادرة لكن الضرورة بينه. لا خلاس فيها في, في جوان الأكل من المحرم حتى الشبع. أنا عنديني هنا الضرورة إما أن تكون دائمة وإما أن تكون طارئة الضرورة دائمة زي المجاعة اللي بتعوم الناس لفترة طويلة هنا يأكل حتى يشبع لأن الفترة مش حيليه غلاء والغلدة مش حيليه عشاء وعشاء لكن إذا كانت الضرورة طارئة أو نادرة دي اللي فيها الخلاس اللي من مالك يرى انه يأكل منها ويشبع ويأكل معها كمان خاشية انه ما يجدش بعض اصحابه وكثير من فقاء النداء باخرى قالوا لا يأكل منها الا ما يقدر سد الرمق عملا لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها ده بنزة للاخل من المحرم في حالة ضرورة في ضابط الحل في الميتة انها ما تكونش ميتة ادامي لا يجوز في المذهب باي حال من الاحوال للانسان ان يأكل ميتة الادامي باي حال هذا المنصوص عليه في المذهب بعض فقال المذهب قالوا بأن يصف أو يجوز أكله وهنا لا يوجد أي تفرق ما بين الميتة المسلم وميتة الكهر في الحرب لأن العبر هنا يكونوا آدامي والنور الخرشي يتكلم عن العلة هي علة تعبدية ولا لأن أكله فيه إيذاء للحي يعني فيه إيذاء لأن بعض الناس قالوا أن لحمه يصير الشمان في العافة بعد تحلله أو بعد نوته وإن يكون هناك دليل على هذا الكلام من ناحية العملية أو ناحية الشرائية لكن هو يتناسى تماما مع حرمة الإنسان وهذه المسألة أحيانا يفكي بها بعض الناس ويقول لو إنسان اضطر بمحمصة فليأكل فوجد أخيه ميتا أو مات أخوه مات واحد يوم فيأكل منه لحد ما يجد يعني النفس تشمئز من هذا تماما يعني ولذلك القول بالنص في المذهب بأن لا يأكل الإنسان ميتة الآدمي بأي حال من الأحوال هو الذي تميل إليه النفس وطمئن إليه ويطمئن إليه القلب المصنف رحمة الله تعالى بعد ما أتكلم عن ميتة الآدمي لما يوح تنوير الحلق بضرورة استثناء كذلك الخمر قال إن الخمر لا يوح شربه إلا لإزالة الغصة من الحلق اللي هو الإنسان حصل له شرق في الحلق يعني أثناء الطعام ولم يريد ماء يزيل به اللقمة أو يحرّل به اللقمة من الحلقة فيجوز له أن يشرب الخمرة بمقدار ما يزيل اللقمة من الحلق. لكن ما يشربهاش في حالة العطش يعني هو في حالة العطش يشرب من الماء المجلس لكن في حالة العطش ما يشربش الخمر لأن الخمر لا تزيل العطش بل تزيده وعلى بعض فقال ماذا تحرم كذلك الخمر حتى ولو كان يزالة الغصو لأن الخمر سيأتي الكلام عليها أنها محرمة جملة مرتفصين المسألة المصنف لم يتعرض لها مسألة الترقص للعاصي بالسفر بعض فقال ماذا تعرضوا لها بعض الشرخ تعرضوا لها والإمام ابن رشد والإمام القرطبي حكوا أن المالك والشافة يتتفقان في أحد الشافة في أحد قولين مع المالك على أنه لا يحدي المضطرة أتل الميت إذا كان عاصيا بشافعها يعمل لقول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الإسم وقوله تعالى غير باغ ولا عاد وقالوا أيضا إن المصر تعالى أباح ذلك عونا له على حاله والكافر والعاصي لا يعانو على معصيته لو أراد يأكل ويترخص فليتب وليأكل بعض الأهل المدى فرقوا بين الترخص في العاصي بالسفر بالفتر والقصر ولم يجوزوه وبالأكل الميتة فأجازوها وإيه ليواجه التفرقة؟ قالوا أن تناول الميتة ليس من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة في السفر أو الحدف لكن الفطر والقصر رخصتان تتعلقان بالسفر فمتى كان سفر بالسفر. السفر معصية لم يجوز أن يقصر فيه لأن هذه الرخصة تختص بالسفر. هذا التقسيم معنا الطلاب تقسيم جيد بيفرق ما بين الأكل الميت وما بين القصر والفطر والجمع نحو ذلك السفر قالوا إن ال تناول الميتة مش رخصة من رخص السفر لكن هي رخصة من رخص الضرورة والضرورة تترأس السفر وتترأس الحمل لكن الفطر والقصر رخصة تتعلق بالسفر الفطر والقصر والجمع رخصة تتعلق بالسفر وبالتالي سفر النصيحة لا يجوز أن يقصر في الصلاة أو يفتص في رمضان في نقطة أهمة جدا أبناء الطلاب سبق أن أنا أشرت لها في الكلام في العبادات في التيمم تقريبا وأعيدها إضاحا هنا وأعيدها من باب الإضاح هنا وهي نقطة التفرقة التي ذهب إليها بعض العلماء من العاصي في سفره أو العاصي بسفره العاصي في سفره هو الذي كان سفره سفر طاع سفر مسات لكن طلعت عليه المعصية أو ارتكب معصية في سفره أما العاصي بسفره فهو الذي أنشأ السفر أساسا من أجل المعصية أو أنشأ السفر أساسا للمعصية بعض العلماء قالوا إن العاصي في سفره يباح له الأخذ بالرخص ولكن العاصي العاصي بسفره لا يباح له ذلك يعني اللي هو أنشأ السفر على معصية أو كانت نيته في السفر نية معصية لا يريح له أن يترخص برقة في لكن اللي كان سفره سفر معتاد أو سفر طاعة وطاعت عليه أثناء السفر, السفر معصية هذا يريح له أن يترخص برقة في الشعر لاختلاف القصدي في الحالتين المصادر بعد ذلك انتقل يتكلم عن ماذا انتقل يتكلم عن التفاضل بين المحرمات او مراتبها عند الاضطرار الى تناولات يعني الانسان ما عندنا الميتة محرمة والخمر محرم والخنزير محرم وصيد الحرم ايضا من المحرمات هذه الاشياء كلها لو لو لو تعارضت مع بعضها يعني لو الانسان وجد حاجتين ايهما يقدم يعني وجد مثلا ميتة وخنزير او وجد ميتة وصيد حرم او وجد خنزير وصيد حرم ايهما يقدم المصنف رحمة الله تعالى ذكر هذا الترتيب على النحو التالي إذا قال الأولى لو اجتمع, الم... لو اجتمع الميتة والخنزير يقدم في التهاول لحم الميتة التي لم تتغير ويخشى من أكلها يقدمها على لحم الخنزير ليه؟ قالوا لإن لحم الخنزير محرم لذاته ولحم الميتة محرم لوصفه في فرقة هنا بين التحريم للذات والتحريم للوصف يعني لحم الخنزير محرم جملة وتفصيلا لكونه لحم خنزير لكن لحم الميتة محرم لكونها ما بدون ذكاة شرعي، وبالتالي هذه أخف هذه أخف والميتة تحل حيا ولو على قول في مذهب مالك أو غيره لكن الخنزير لا يحل أكله مطلقا يبقى هنا إذا وجد لحم خنزير، وميتة يبقى الأولى أن يقدم الميتة على لحم الخنزير، هذه المسألة لها شديد في في, في, في, في المعاشرة الزوجية إنها مذكورة هاي أيضا من باب الفائدة. قالوا لو اجتمع ما حرمته طارئة على ما حرمته أصلية او لو اجتمع ما حرمته عارضة على ما ما حرمته أصلية تقدم ما حرمته عارضة زي نسأل اللي معنا دي لحم الخنزير حرمته أصلية لحم الليتة حرمته للوصف او هذا حرمته للزيت وهذا حرمته للوصف. ذكر منها مثلاً لو الإنسان خشي على نفسه الزنا أو تيقن أنه سيقع في الزنا إن لم يعاشر زوجته الحائض أو النفساء هل يعاشرها في الفرج ويحاذ أو نفساء أو يعاشرها في الدور؟ قال يعاشرها في الفرج ويحاذ أو نفساء لأن الفرمة في هذا الموضع عارضة ولا يعاشرها في الدور لأن الفرمة هنا أصلية أو ثابتة فلا تباح حاله. من الأحواض. هذه فإذا أردت أن أذكرها لأبنائها أعط الله من النكات الثقيلة التي يريدها القواعد من أحبه. الحالة الثانية لو المضطر وجد ميتا وصيد من صيد الحرم يقدم هذا طبعا صيد الحرم سبق الكلام عنه إن ممكن يصطاد المحرم ويذبحه غير المحرم أو يصطاد غير المحرم ويذبحه المحرم. وهكذا يعني في تقسيمات سبق لنا التفصيل فيها البيض الحك أولواء المضطر لو وجد ميت أو صيد من صيد الحرم سواء صاده المحرم وذبحه وغيره أو زباحه من محرم حتى لو صاده شخص حلال إذا كان المضطر محرما سيقدم الميتة على تناول صيد الحرم يعني لو المضطر يقدم الميتة على صيد الحرم إذا كان هو المتعرض لهذه المخمصة أو لهذه الضرورة ولكن إذا كان المضطر حلالاً وصاد المحرم صيداً وإذا يحاول حلال فيقدمه على الميتة سابق لنا الكلام وقلنا أنه لو الحلال صاد شيء من صيد المحرم صاد شيء من صيد الحرم ولبحاوا الحلال فلا يقولوا لأنه إيه؟ لأنه حرام هنا هنا لأنه حرام في هذه الحالة هنا إذا وجد هذا الصيد بهذه الكيفية يقدم على الميتة لأن التعريم فيه من جهة واحدة التعريم من جهة واحدة جهة اللي ايه انه صيد حرف وبعد الشراخ افاد انه يفهم من كلام المصنف ان صيد الحرام يقدم على من؟ يقدم على الخنزير. لو مضطر وجد تعانين او شيء فيه متفق على تحريمه وشيء مختلف في تهرينه فيقدم المختلف في تحرينه على المتفق عليه وده اكيد الإنسان لو وجد حاجة مقطوع بحرمتها وحاجة مختلف في حرمتها يقدم المختلف في حرمتها حال الرابع لا تقدم الميتة على لحم صيد المحرم إذا وجدوه المضطر بعد أن زبح ووجب جزاوه بل يقدم لحم صيد الحرم على الميتة قالوا لأن لحم صيد الحرم هو ميتة مذكاة لكن وصف الإحرام منع من إعلال الزكاة فيه لو أخف الميتة أخرى غير مذكاف لو وجد المضطر طعام الميتة مطعام الغير من طمر أو زرع أو غنم، مما ليس مضطرا إليه ربه سيقدم طعام الغير على أكل الميتة دي نسألة مهمة الإنسان في الضرورة وجد ميتة وجد طعام ليس من ملكه طعام لأن الغير وغير غير مضطر يعني غير ده مش, مش معاس السفر او معاس الحالة المخموطة هذه يقدم طعام الغير ده شرق انه لم يخص إن إن إن إن يعني اذا لم يخص ان تقطع ياله بسبب ذلك فيما فيه قطر ولم يخص ان يؤذى او يضرب في الاشياء اللي ما فيهاش قطر فلو خاف يقدم الميته على طعام الغير ويستلزم القول بتقديم طعام الغير على الميته إن المفتر يوجده أن يقاتل على تحصيل هذا الطعام حتى يقيم أولا أو يقيم حياته بس بعد إيه بعد ما يعلم صاحب الطعام إنه إن لم يعطيه سيقاتله ثم بعد ذلك لو حصل شجار أو قتال بسبب الوصول على الطعام إذا قتلهم مضطر فدمه هذا وإن قتل رب الطعام المضطر فعليه القصص إن وجدت شروط الكفاءة في القصص لكن الإمام مالك رحمة الله تعالى ليه وهو يسأل في هذه المسألة لو كلام طيد يقول أنه يخشى أن الناس يستجيزوا أخذ أموال الناس وزروعهم وزروعهم وتمرين بدون التراث يعني المسألة لها ضابط شوية أنه لابد يكون إيه أن يكون الإنسان فعلا مضطر وإلا بقى الإنسان يقول لك أنا جعان من عيشه ليس أكل أعرف الطعام الغير وأكله وشرعه ذلك لا لأدية المسألة على ضابط هام جدا هو حالة الاضطرار فعلا القصوى وطبعا ينبغي على الناس انهم لا يلجئوا المضطرة الى ذلك يعني لو الانسان في حالة الضرورة ووضع الطعام الغير وطلب بيعطيه لان الفقهاء كلام واسع في هذا المجال قالوا ان احيانا المرأة مثلا لو طرت الى طعام لتقيم حياتها او تقيم اودها بهذا الطعام ورودها شخصا على نفسها اجادوا لها الفقهاء هذا في مواهد الجليل أجاز لها إن هي تشكل نفسها إلى هذا لنجادتها من الاضطرار، وإن كان هذا يتنافى تماما مع أخلاقيات وسلوكيات المسلم الذي ينبغي عليه أن يكون وقفا أو واقفا مع المسلم في الضرورات. المصنف بعد أن انتهى هذا الكلام تكلم بقى عن المحرم وعن المكروه من الطعام. بعدما خلص الكلام عن المباح في حالة الاضطرار وحالة الاختيار تكلم عن المحرم والمكروه. فقال رحمه الله والمحرم النجس وخنزير وبغل وفرس وحنار ولو وحشيا دجن والمقروم ثبع وضبع وسعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزيره وشراب خليطين ونبذ بك دباء وفي كره القرد والطين ومنعه قولا المحرمات اللي ذكرها المصنف الخمر والنجاسة والخزير والبغل والفرس والحمار الخمر دليلها واضح جدا جدا في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا والخمر كما نعلم ورد التدرج في تحرمها في بداية الأياد في بداية نزول الوحي جاء التحريم على سريب التدريب وفي السنة حديثها كثيرة جدا منها ما عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنت ساق القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد ترمت قال فقال لي أبو طلحة أخرب فأهرقها فخرقت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح في معطعم الآية الحديث عند الشيخين البخاري أول خمف محرمة لأنها أم القبائل ولأنها ليس فيها أي وجه من وجوه النفع وقد ورد في لعنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن كل من له صنع بالخمر شاربها عاصرها نتصرها دائعها مشتريها آكل ثمنها حاملها المحمولة إليه كل هذه الأصناف داخلها في تحريم الخمر والخمر تجر الإنسان إلى كل أنواع المعاصي والعياذ بالله وما نعلم للخمر أي منفعة لا بتداوي ولا بعلاج ولا بغير ذلك مما يتوهمه البعض والخنزير كذلك من المحرمات والدليل عليه قول الله تعالى فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والخنزير محرم في جميع الشرائع ولا يظن أحد أن الخنزير مباح عند اليهود أو عند النصارى لا الخنزير محرم في كل الشرائع وما حرمه الله في شريعة النصارى من الأطعمة وما حرمه في شريعة الهدوة محرم علينا إلا ما خصه الدليل لأن الخنزير سبب ضرره من جميع الوجوه والنون القرطبي يقول خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحرين عيني ذكي أو لذيذك وليعم الشحف وما هنالك من الغضاريس وغيرها وقال رحمه الله وأجمعت الأمة على تحرين شحم الخنزير وطبعا في العصر الحاضر ثبت سبب هناك مرض أنفلونزا الخنازير ينتقل بالعدوى نتيجة إيه نتيجة مباشرة الخنازير أو نتيجة الاقتراب منها أو التعرض لها تربية الخنازير حرام في شريعة الأمة الإسلامية وكل ما له صلة بالخنازير يحرم استعماله على خلاف ما ذهب إليه البعض المعاصرين من استعمال الأشياء المستنبطة من دمن الخنزير في مواد المنظفات وقصابورة رحوي أو في صنع خيوط الجراحة أو نحو ذلك في خلاص هذا الكلام لا مجال لشأنه. لكن الأصل في الخنزير التحرير. الخيل والبغال والحمير هي التي وردت في قول الله عز وجل في سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وذين وهي ثلاث أصناف من الحيوانات تتخذ للحيل وللرقوب المثل فيها أقوال الخيل فيها ثلاث أقوال منع وقره وإباح المصنف أخذ بالمنع على مشهور المذهب والبغال والحمير سنقل بالكراه وقل بالمنع والمصنف أيضا أخذ بالمنع على مشهور المذهب إلي من يقول في المدونة لا تؤكر البغال والخيل والحمور قال وإذا ددنا حمار وحش وصار ما عليه لم يؤكل يعني جدا يعني استئنس هنا بمعنى استئنس وقال ابن قاسم لا بأس بأكله ابن نوز يوجه القول نائب بانه لما تئنس وصار ما عليه اصبح يذبح في مار الاهل ان القاسم وجهه نظره انه صيد مجاح اكله فايخرجه بذلك عن التئنس عن انه صيد اللي القرطبي يقول نقلا عن ابن القاسم وابن قال مالك قال الله تعالى والخيل والدغال والحمير والترطبوها وزينة قال فجعلها للركوب والزينة لم يجعلها للأكل والهذا قال أصحابنا لا يجوز أكل بحق الحق والدغال والحمير لأن الله تعالى لما نص على الركوب والزينة دل على ما عداه بخلافه وهنا في وجه أو نتوقف هنا في وجه أن الجمال أيضا تتخذ بالركوب ونسلم ومع ذلك أباح الله عز وجل أكله وقال في أأس الأنعام ومنها تأكلون ده كذا كلام الإمام من النزل الكلام الإمام ال قطبي رحمه الله تعالى شاء الله وخالف ومنها تقولون نحن نطنا الله منها من الدفء والمناسة ثابح على أفلاد الذكاء المشروعة يعني هنا الآية نصت هنا على الركوب لكن هناك نصت على ال المناسع ومن ومن مناسع أيضا اللي الأكي وبيادي الآية احتج ابن عباس والحكم ابن عيانة قال الحكم لحوم الخيل حرام في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال هذه للأكل وهذه للركوب دليل تحريمها من السنة ما ثبت من ناهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أنه نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر والحديث مروا بروايات متعددة عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء وعن سلمة من الأقوى وعن غيرهما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 فقال إن مكروه على مشهور المذهب أكل السباع والضباع والسعالب والقطط حتى ولو كانت القطط وحشية روي عن ذلك لا أحب أكل السبري ولا السعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيء من السباع ولا الفيل وداما رواه العراقيون عن ذلك والدليل على ذلك الآية قل لا أجد فينا وهي إلي محرما على طائعين يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما نسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله له فمن يبطر غير باغ ولا عاد. فإن ربك عفو رحيم. قالوا إن الأية دلت على تحريم هذه الأشياء ولما كان نفي التحريم لا يقتضي الجواز عينا واصطيت للكراها قيل في هذه الأشياء من, من ببلد الإحتياط وفي روية عن الإمام مالك يروية عنه المدنيون تقول بتحريم أكل العادي من هذه الأشياء زي الأسد والنمر والسعلق والكلب لكن غير المعتدي منها أو غير العادي منها يكره أكله وهذا الكلام أشار له الإمام الخرفي رحمه الله تعالى عليه من المكرهات اللي أشار لها المصنف أيضا أكل كلب الماء وخنزير الماء خنفة لمن قال بالحرمة وهنا سبق لنا الكلام أن, إن كل طيور كل حيوانات البحر مباح. هذا الخلاف انبنى على ماذا انبنى على آية حل صيد البحر وآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم وفي الخلاف اللي نظر لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي منع أكل هذه الكائنات ولنظر لعموم حل لكم صيد البحر أجاب هذه أكل هذه الكائنات ونذهب على اكتراها وآدمي البحر أكله مباح كما تقدم لكن الأمام اللي سيمنعه وتكلمنا في ما سبق عن مسألة آدمي الماء هذه من المكروهات اللي أشار لها من أيضا شراب الخليطين أو عمل شراب خليطين يشرب من طبن وزليب أو بسر من الجنوب ورطب أو حنطة مع شعير أو أحدهم مع التين أو العسل ليس الشراب المخلوط من نوعين وهذا يكرهها مطلقة سواء خلطة عند الانتباز أو عند الشرب والنهي هنا مختلفة هل هو تعبدي ولا الاحتمال تخمر أحدهما بمخالطة الآخر وخسائه على الأول ابن رشد والثاني خلافه ويحب المسألة أنه لا يكره خلط العسل باللبن لأن هذا ليس من الانتباز يكره أن يضع الإنسان في الدباء أو القرع إنه القرع المستدير يفرر القرع ويجمع فيها الماء ثم يلقى فيه تمر أو تين أو نحن ذلك القشة أن يشربها في حال إسكارية من يعتقد أنه غير مسكر يعني اللي هو ينتدد هذه الأفعمة يضعها في الجبّة يدور يمسك القرع يسميها ويرورها ويقشها الماء ويحط فيها التمر أو التين لأن ممكن تصل إلى حالة الإسكار. طبعاً لو وصل لحد الاسكارت دخل طلب المحرمات لكن يكره هذا لا يكره في غيره كالانيه الفخار ونحوها والمصنف أشار بالدباء إلى ما يشبه من من الحنتم هو الفخار المصري للزجاج والنقير من جذع النخله والمقير اللي هو مطلل القار اللي هو الزست عله في الجميع خوف إن الإشكار يتسرع إليها. يعني هذه الأربعة يخشى أن يتسرع الإشكار إليها. وحديث ابن عباس في رواه عبد القيس الحديث الطويل فيه. وسألوه عن الشربة فأمرهم بأربعة وناءهم عن أربعة أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الشهادة سؤالا إلى الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وثيام رمضان وانطوطوا من المغنم الخمس ويناموا عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمذفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم وحديث إن هو حديث زازان النوثال سيدنا عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية قال أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال له سيدنا عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النقل ينقر نقرا أو ينسى نسيا ونهى عن المذفة وهي المقير وأمر أن ينبدأ في الأسقية في خلاف المذهب في نهاية الكلام عن المكرهات في خلاف المذهب في كراهة أقل القرد وأقل الطين هل الكراهة ولا حرمه؟ ففي القرد يرى قوم المنى لأنه ليس من دهيمة الأنعام ويقال أن من المن شقاب ويرى آخرون الكراهة نظرا لعموم قول الله تعالى كل لا أجل فينا أوحي إلي وحرم على طائم يطعمه الإنسان يأنف أن يأكل القرد والعياذ بالله وفي الطين قيل بمنع الأكل لما ضرر بالبدن وقيل بعدم من منع بل يكره فقط لكن التراب اللي نحن بنعرفه يُشهر أن يمنع أفل تماماً والفرق ما بين الطين والتراب الطين أحياناً تستحسنه بعض النشوة وكان بعض النشوة في الريف قديما يستحسننا وهم حوامل أن يأكلن الطين من باب الوحم والعياذ بالله اللي هو يعتري للمرأة اللي كما يشاع أنه ممكن تطلب شيء فإن لم تأكله خرج شكله في الجنين أو في المولود. كان بعض النشوة يعتدنا أكل الطين يأخذنا قطعا سرورة منه في المصنف يقول أن الطين فيه قوليا قل قولي بالكراها يقول بالتهرير بذلك انتهينا من الكلام عن باب الأطعمة ما يباح وما يكره وما يحرم منها وتجلى لنا فيها وجهة نظر المصنف ومن تبعه من شراح المذهب وصاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته